وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا أليما